وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ويقيموا الصلاة, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار برزان خوشيستان جيشنا درسي شواردهمين لشرح كتابي الواجبات المتحتمات واتا او واجباني أو أركاني كحتمين بزانريت واجب لسرهمو بياوك المسلمان مو أفرادك المسلمان أم واجبانا كلم كتبهات بيزانيو علمي في بيوت چونكي هر هموي مسائلي عقيدوي رو باورا عقيدو فرض عين لسرهمو تاكتاكي نقبل لسر بلكم واجب دواروجت أجل فراموشكي أو واجب فراموشكي يا أخي تعال تام بارد أفيد. لدرس يرابردو لقلباس يبون بنو نشاني التوحيد ثلاثة أنواعين. توحيد يكتب رزق خوي بردجارد سجورا كلا القرآن والسنة والجراوة. لدرس يرابردو توحيد يكم جور يكم كتوحيد الربو بيدبو شرح ماكر لسرق صمكرب تفصيلي أمر بيرمتيخ خوي بردجارد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 بس خداية تعالى الله حقيقته إله حقيقته أما أنيك أفرسلين غير إخوة هموا آله باطلا بظل مستمى فرسلين دفرمي توحيدي ألوهيات واتتو لألوهيات لعبودية يا إخوة فرسبي عبادة كانت خالصا الله سبحانه وتعالى دفرمي ما موسى وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الزمان وحديثه توحيد ألوهيات نزاع خصومة شر قتال لسري رويدا لكون دا الزمان في أغنباليخوا ولا حديث يشلم عصري خمان هتا قيامة صراع شر من الملاني لبين كفر ايمان لسر توحيده لسر عقيدة صحيحة إما دفاعك للعقيدة صحيح برباورة الصحيح, الصحيح كورجلا ولا قرآن سند مقابلان قوار فرستان وقبر فرستان وغير إخواء فرستان دفاعك للعقيدة الشرك الجاهلي كوارجدا ولا اراء بچونو قسای خلقانو بگل لدینی باطلکان جعفر میں ما مست نزاع و خصوم و دم بولو قتال رویدہ لبین مسلمانان بباوران لقدیم زمان و حدیث زمان عصر وهو توحید الله بافعال العباد او ايش يكتب برسى خوا بأفعالى خوا واتوكل على دوايا تنهى الله خالق رازق بدينه درى بربركومنا شافينا خوشكنا زانى خيبة تأوصلين أما يراك أبقى أفعالكاني تو تاكوبيد جايكي تو تنهب خوي أنجمديد أفرمي وهو توحيد الله بأفعال العبادي أبكى لكاني بندكان عبادي بندكان هرهم تعبت خاص كيد بو الله أنجمي سبحانه وتعالى كدعاءي نمونا هنا أساساً عبادتهم أخي زولا دفا في الناس وكو بارانوا وكو نذر كردن وكو حيواثر برين وكو رجاء هوابون وكو ترس بيوتي خوفي سر لأنه هنا كان خوفي سر بشبستن رغبة ورهبة الرغبة الله اخوها يا عبادي بوكي ترس اللي اقري جهنمها يا كعذاء عقبي ترس اللي عقبي خواها يا كواتاواناكي والإنابتي قارانو بالأخوة بردقار وطاعة هرهمي. فعل ما موسى وكل نوع من هذه الانواع عليه دليل من القران هل يا كلام عبادات بس ماك لا قرانك خويا فرودجار بلغي لسرك عبادته وشاسي خويا فرودجار انتوذا فرمي محمد كل عبد الوهاب الله تعالى بيه امشي شاء الله بفختيك امثل كلمه شرحكينه تفصيل في الدين فرمي الثاني توحيد الالوهيه وتجرد دوام لجركان التوحيد توحيد, توحيد اولوهيته تاکرد نوای خوای با تاک نازینی خوای با تاک زانینی خوای برودگار لا عبادت کردین توحیدی و عبودیت چون یبه حقیقت بس خو مالوها بس خو تعالی معبودا وحده لا شريك له خوای برودگار لا عبادت وکنی شریکینیا چون لخلق ورزق بدهنای دنیا بر یوبریکون شریکینبو دبلا عبادت وکنی شریکین بیت او انک عبادت بو غیر خوکن حقيقه ظلمك لله الحق وتعالى يا توحيد ربيتي اللي جيشناا اگر تولي خوار رببهتها مالكه بتها سيده بتها بريوبري كون بدنيا ابي عباداتك انشهر بؤته هاي بكريت امجلتي او عقيدتي وامان دراويد او, أو تناقضك الى حقته جد افهميه وكو تنجا دبره ما انكر دوتوا عبادات لزبان عربي و والخضوع التذلل و الخضوع و الانقياد زليب اخوى ملكشيب اخوى كان عبادات اما لزبان عربي أما لشرع اوك ابن تيميه فرميت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الاعمال الظاهره والباطنة دفر من ناويه كوكرويه بوهمو اوشتاني كخوات على في في رازيه هرشتي اخوى في في رازبيد جا فرميه اگر قول او ته بيه اگر كردو اگر ظاهر بيه بروالت بكريا اگر لناخه وان جامدريت هرها مو او كردو قسه گفتالنا اگر خواپي خولفي رازي بيه عبادتها كد دعائي امام مسافر ابن تيميه رحمه الله بيه او قفاره نوا ني شكر دن ترسل خوا مخوشويسي خوا سجود بخوي عزواج تعالى حي وصبرين ها هم جونك عبادت ك اوي بناخه اكري اوي ظاهر او اشكر دكريت ام ورفي في توحيد طلب قصد أبن القيم رحمته أخوال السنجال أولا ويدنات واتم معنا لا إله إلا الله أو توحيدا أو الوهية أو عبادة خوايفر وردقار بنوري لبروت وات واتإنسان الجنوك كان إنسان الجنوك كان الجنو بني خلق بون لبر حكمة عبادة المخوى آية دوران النية ما خلق بيتا بو بووظيفيك زور تو أو اول كما في اخويا صديقي ببن دكان بي من بيغمرامن صلاه وسلامي بي. اخواني الصدقه شي اوليا كان رحمتي اخواني بي شي صديقين بي شي شهداء بي قبري داري ما في خوا بدي بغير اخو شي بخيت على قرادم ان جاء فرميهم اخوي عز وجل بن دكان خلق قرض لبر توحيد كتابي دابزان لبر الروانك فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لست لِيَعْبُدُونَ ذلك ايتها الجوشش انسان جنو كم خلق نكرد لبرهج مقصدك لبرهج مبستك الا ليعبدون واتى الا ليوحدوني لبرهبه ها بنفسن بنكن بواحد الاحد بون بزانن بواحد الاحد بزانن شنكي واحد الاحد لم ايه حكمتي الشرعيه من لبدي بَنْدَكَانِ بندكان اخوة لجنوكم انسان كان حكمتي ده عبادك دم بخيت على ابو وعبادتش شايسته اخويا كل جاهلي ده انجم عند ده بخيت على بو بي وبالمشريك نزاع شرك صار لبيني حق وباطل لسر رسول نبي رسول رسول كو رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم. لسردم سردم رسول اخواته وآل نوح هتا آخر رسول فكان محمدا دعو بانجاز وتحيده يكمل دعوه يعني. دم ابو الله شر ولا أبراء لسر تحيده. بقرا في غمرة فلان صلى الله عليه وسلم أكو حديثه جي مرفوعة ابن عباس فرميت ابن عباس فرميه لبين آدم باء بشر هتا نوح دقرن بواه دقرن، لو بفترة يهرم وخلتيلس الاسلام بنا، لسرت وحيد بنا، لسردم نعده، تنحيا خانس يكبون، تنخافرث في خلق أهل الصلاح يزعل الموتى أنكر باسمك الشيطان بعد خوا الشيطان او تنصالك بابا فين ما ابو النفرسلان دواي اوكجين من 달كن گوردون بينيان ام هي كلا گوردانا ام شخصانا يتلفرسن عبادي وينكتر خوارب العالمين نوحي كرب رسول بويان كوابان جنبك ام فيها ولا فيها تشاگونا خانابونا يولي سردن شيواوا او ابن عباس واد فرميه قازي خوي فرزغاري نميت پیغمبر من صلى الله عليه وسلم كدبان جده توحيد كفهمي مكشي كاش بدس مباركه كاني، بتكاني دول كعب كان، كابرسران سندها خواغل اندنا بو خوي خير خوي شر باران سرما ييرما انكو كرشاهين باداري ان زوكي ميندا الله علي ما هي؟ باو كربو نزوكي امام محمد بو پشمينه اوين امان امان او جاخوريا امان سرشيا امان اويت زيكوا انزلاقه بها اوين اويت شلله بيد اه خرافته امام هواب اوو وجاخبو نزوكي يوزل بابا أو النبي دانيال أووى أما مؤالها باطلتية ما أنزل الله بها من سلطان أو عقيد الجاهلية عرب كفي غبر خباني كردن لنوكو ملقاء بلا بوتوا داخل زرقنا هندي كز خيبا ما موساء الزانيت بانجيب أكا لا سمي بروه هموتان دياناس جوتاً لأتي هاواراً أما نبا فرسلين انت جاوائينا فرسل أما نوسيلين بيني إم وخوة تعالى دروس بلي يا فلان كزهاوار يا فلان هوارا شرك نية بنا أقرين بخوا فلسطين بغيري خو أبلي شرك الله شرك بس بلي يا الله يا علي وحدة سينبغو مرية مروية يعني لغة وشرعا هم غلطة من جه بانك دك أبو خرافة من غمر الله عليه وسلم أو بتانيش كان هم كبادر كعبو أبو بلكو بيا وآزاكان وكو خالدي وليد غيري أو روانيكد فرمي لات عزاء ومنات الثالثة الاخرى كتنصى على فرسلين بيسو دينا بيرخينا رقو تبالغي دركن هرهمه لكول كنوا باس منكو سنجار كخالدي كوري وليد ابو سوفيان وسن زلامي في غمر روانيكد برون لا تبرخين أو بروخين بانمين أوش الإسلام دروس تهرجك و كراهب مشهد بمرقد برسيل غيدي خوي في قبة الجمعة الإسلام ده حكمه أول تأخذ بكرة بوي خلي مبتلان بيت نكن قفر بيوجري ندم فمن يازم قفر اما أما هم الخرافات هم بازي كان لنا وخلج ان الله وإس... أو في الاخوه يقول لك ان يعني إما دين الاخوه يقول لك ان الله يجعلنا في الاخوه يقول لك ان الله يجعلنا في الاخوه يقول لك ان الله يجعلنا في الاخوه يقول لك ان الله يقول لك ان الله يجعلنا في الاخوه يقول الله يقول لك الله الله الله الله شون أوانية صندها مركضو قبرو بردو ده تنهايا جمدة كي برزو بوا بسمة رسمة رجودا أسمانا أبارينولي توافي والله بلام لمن كبان تكم أمي هو عيسى أم شخص شخص خوانية بابنا أم إسلامتك روالتها غلط حارب الاسلام حقيقةً أم إسلامتك روالتها إسلامتك روالتك روالتك روالتك روالتك لا أخوة توحيد ألوهية وتأيمان إقرار واعتراف كردن بوي كإله إله حق عليهم إله حق معبود حق تنهاء الله عز وجل جعل الله كالسر يعرشه ويا هاتش بندكانك أبرسلين أقريجان لوربن بيجانبن هم ويبرسل بباطلة بظلم فلسطين ما في خا درا بظلم والله الذريه السوديان بوتيا نقازان يموتيا لا قيام الابن بده يجني شد بنص القران دا قال القران بس ان زنداني يف عباده لا كان كبس ما انكرت غير انا بو خوي فرود شركو شركوا ها بشبريدن بخوي تعالى انسان لديني خوي بيدرجت پی کافر دوبید پیدا بیم مشکل چون جماعه فی خوای عزّ زوجی دوبیم دکانی مساواتو یکسانیتی بینی خواه و مخلوق تناغلیم با خواه عبادت ما فی خواه تو غیری خواه عبادت بایکرد کرد بیک واقعیت ما شد کرد حقاً واقعیت اما زورمیان نه آیه الله چون آبی ترزی خویه تعالوا چون رزیل اجری تعظیم خویه تعالا ایقا لا ایلهای دل الله کرد ضيع على ما فر واجب رساله <تسؤال> موسمانك زور اقدار بيه كاركاني توحيد توحيد زول قبل ايا انسان موحد بي عمل كم بيه لاقي من دجات بيه بس والله وبالله وتالله توحيد النبي مشيغ بيه هم مشو رزقني ورزق روجبي قبلني لله تعالى اقامه حجك رابيه قيد درابيد تيجي شبيهه للتوحيد بترك رابيه تو إهمالكي والله وبالله وتالله شور العبادات كي لا قبلني بجد جهنم بهم شيء أسوتي درنات ديان آيات القرآن باسقين إن شاء الله هنديك أخويني نواة بو يا أخوة تعالى باس بباوران دكت فرميت ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أوانيك كافر جغل الله و تعالى تماشا أي كان من مساواتي أخوة لعبادة لتعظيم لغير أوانا باشا لآياتي أخوة تعالى بس أهلي قيامة دكت كل جهنم اسود اندفرميه خايفرودگار لجهنم مشركتان وبباوران شي بيگالين الركن الها باطل كان الركن واني كوافر استوانا بياندلين تالله ان كنا في ضلال مبين والله اي ملقم رايج الزود اشكرابوين اذن سويكم برب العالمين كاتئ اي يومان ذكر بشريخوا وكواي تعالى حسامه وتنكر يو مامرج رزق <تصفيق> اخوان العباد الكردن والله قمرا بوين اللي وين راسه هيلين يسالين اما خير اما وليك ابي بفرستي ابي ريت بكي ابي حوالي بكي ده صلاتي هي شفاعتك جاحي هي بلا مل قيامه ابي برين تالله ان كنا في ضلال مبين انا اقرات لنا اري سن بخوابي ام غمراي كزو اشكر بوين كاتئم عبادته متنكل وخو على تعظيما ورزق لا يوجد برزان معلوم ما همو في غنبري لبيغنبران إخوة تعالى لأول تا خاتم صلاة والسلام إخوة الأسربي هاتنبو دعوي توحيد بانجي قوم كيام بو فرسني فرستني على تعالى بتاكو واتت توحيد ألوهية ده أخوة فرس قال لسورة أنبياء آيتي بالسبيان ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وجتنبوا الطاغوت بتحقيق بتأكيد روانما كذوب همونه تويك في غنبريك كالي الرسول شرني د موسى هارون حجل كانت بابا الإسرائيل بابا الزمان في العون جاري و السيان بيكوا هاتونا كأفهم رسول واتر رسولك هاتوا مبلغي لنا ايقوا هاتوا بهمونة ويقر رسول بيغمر ماناردوا بيغتون أن يعبدوا الله واتوحده لا شريك له عبادت بخواه تعالى بكم وجتنب الطاغوت دورك ونول طاغوت طاغوت ابن القيم جوزيه فرميه كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاح جغل الله هر كسي بي پرستيد المطلقة المطلقه لحلال وحرام جندي طاعته بك او قبول كات بي قبول بك دواي بكوي الا الشر ولا هل قبول بكا او طاغوطه او كسي بانجي خلقي دكا بورگاهه شرك بورگاهه گمرايو برالايتي اري امر روايه خلق بيه دوام بكويت طاغوطه اري من بكن فرمانم جي بجيبكن لحلال وحرام حرام أريد بفلسطين، عبادني بمكان، جارويا بدم ونريد. أأمروكا، مصمامة كادوا ديما وين يبك؟ تصويرك المتحرك، كل ملك لقاعةك، حاطو حين صار قص من برابر كعب أيوب شيئا كذكر عندك على حساب وذكر نية. سلام بقى ده. أشول البردامي سوزي بر نهضنا الزكاة. سوزي بر انجيت هسا. شقايك رزقك كذا سوزي بوبرد. فيش يقول ولي خواه أو ليه خوات العالم. آية أو ليه كاني خواه. بانج خالك يعني بوخوا برسدي. أو خوا عزوجي لا قرآن دفر ميت. فرواردجار بعيسى دفر من أي عيسى كريم مريم أنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله.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 سوزدی بود دوبار سوزه سودا معرفی خواهد تعلیه با قبل از که دوبار با قبل از زندو تماشای دگرمان سریو سری کرد. اویی استیل انسان می یاد رقبهت. و الله دم آن کان سوزدی دی بینید. قبل که پیشی خوش ازور بیا و کرد. خصوصا که دین تانگوری وا. ای دین تازه دنیا وا. آویک کمین باسی که با قرآن و سنته آویک چشی ابریسه. آویک من تازه ای اوی تو. هر بحثی دوی وجو حکمی او شهید من. آویک ایمان قرآن فرمید. خوفرز بن اولا بنج بفرستين كره بدهم توبرسيت انت باگوشيت انت بابيرشيت انت نه نجيش انت عرفهم عالم حق عالم حق الله نبي هناك انت فرمون هل كسي عبادتي بخير خويه صفته ما في خواه فقط بيد بغيري خوا. بلى تشي والله الشيخ كي غيب والله الزاني كي أمريت. الزاني كور تبي أنكش. الزاني في غمرة أي نزانيها. أي والله عقله. خوا خوا بغيري خوا قناعتي جورتين انجام أنجمده ظلم ظلمي كل لخوي ظلمي كل ما في تاعدائك تع... اللي ما في مستحق بعذابه أبدي سر در درجتي ثانية دليل ما تجيها خوي بردقار للسورة النساء هي صدوق إن الله لا يغفر أيش ركبي خوي بردقار نابوريت خوش نابيت اگر شريكه بوق قرار بدريه ها بشه بوق بريار ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هر تاوانق لاخوارش الكوبيت بس لأخوار مقاس بم. درجه شرك لاخوارش الكوبيت خوا فرمية لجر مشيئتي خويا تعالى بها مليي خوشمم بما عذاب ادم دواي الاغيث جند رشيد بشفاعه شفاعات كان برحمه خويا تعالى يا ما باقونوا لهن هكانين هو ما يشرك بالله هر كيسه شريك بخوا قرار بدات عباده بغير خوا بقات با خوشي بفيلسوف بزانيو خوشي بالسيد بزانيو بغير خويا على شريك قرار بدات فقد ضل ضلال ببين أخوة فالميه قم رأيه قم رأيه زوردون وتلحق دول دول. ما في بحقه نموة نسأل ما إذا آياتي حفتا أخوة فالميه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هركس يشاريك بأخوة قرار بداد بدل نيايه وأخوة تعالى بحجة الحرامكات أبداً بحجة بيند، أبداً جنة نابينه ومأواه النار شون مكان مشي جهنم؟ وما للظالمين من انصار اا واستمكاروا تعداكرنا قسمي يا المتيمداو دفاع اللي بكوا سلام خل العذاب فوق تعالى ذا خو يسان درك بمان الحمد لله بيوياء ايات قراننا هركسي با وري وبيت عباده بوغير خوار روايه يا با وري الله الهي تهاي حق بيت او عقيدتك عقيدتك الشركيه عقيدتك باطله والله حججيني بلكو قويه تعالى فرميت ومن يدعو مع الله اله اخر هركسيك الله جيتر. هركسي ببرستي وببارته وججل الله لا اله غيره هركسي يجدر به اله اخر جاي نكر اله اخر هج اله غيرك فان على لا على لا له ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به هركسي ببارته الله لا اله غيره او حجينيه برهانينيه فانما حسابه عند ربه حسابي او كسل لاي خوي او تهديده حسابه لاي خوي تعالايا كعقوب بلاد انه لا يفلح الكافرون براسكها فران سرفرازنا نابلو مفلحان ابن خوي تعالى لسوره الجن اياتها جدا فالميت و ان المساجد لله مزقوتكا ماري خوي فرديان مزقوت ابي بكرت بكريت بكرت بووي كواء ناوي خوي تعالي تباسك ليتو توحيد في برسلتها عيب عارب وكسر يكوان من بارها بيت من ملام من بار استخدام كابو دين أبو جهل من بار بكاربين أبو دين عتبو شايبا بنا إسلامتي بام بكابو برسدي غير إخوة تعالى عيب عارب همو دنيهم هم بقيامت مزقوا لسالتات رسكرة بتوحيد الله أكبر لا إله إلا الله أو لبانوا ولا لا إله إلا الله لبنوا وشرك بخوة تعالى قرار دات فنا أقرب أخوة تعالى لخوة المساجد لله مزجوت كان بخوات علاب يمكنه ماري فلا تدعو مع الله أحدا لجل خوي بروتجار لهيز كسيت المفارين لا لهيز كسيت أحدا نكريه ولو ما فرمون أحدا نكريه للسياق نهي فلا تدعو لا نهي نكر للسياق نهي تفيد العومم وتهج أحدك نما ندار نبر هيز كسيت مفرسني لا خوش أي كان مع أبين نصران كان كان إذا درس أجد غيري خوان تقبلست خوف المهمة دي إسلامنا بيوابد بزعمن وكمان مبن اوان معبد وكنيسة كان يندرس أجد غيري خوان تقبلست بلام ايو أبويا مزجوا درس لا إله إلا الله تبلاو كناه أ أهم الأهم الباسكيني ما شفاب على دين توحيد لا قران وسنة ورجلاوة جعلت عقيدة توحيد هر عقيدة بلو بكتوها بهرنايا كوابد هر كسي بلو بكتوها عقيد ابو جهلة شاء أم ابو في ان خوش بي ياخذنا قران اثبات الكدوه فرستون بغير الخوشكه تو على الشريك نيه ورجادي قران ولاثبت تو تعالى بهمها كانت شند بضلال بلا كدوه ابي التوب الى الله تعالى او نددعوك بي بجري بديت صرخه بالاخويا من خجه ظلم براكر فشي وانا خالي علم او عقيبته يا داكم الاخوي قوريمان نبركات النواجوان كان وصفات برزاغن ولا كان مخربيه خداي عفوا منك ي اصلاح حالك بما انك بموحد لها مجور وكان شريف دمك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن امروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم الزكاة وذلك دين القيمة.